جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائر يقول هل الحياة يكون من الناس أو من الله وما الفرق بينهما سبق الكلام على ذلك وأيضا الأحاديث التي فيها ذكر الحياة من الله وأيضا الأحاديث التي فيها ذكر الحياة من الناس ونبينا عليه الصلاة والسلام في قصة دخول عثمان ابن عفان رضي الله عنه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فالحياء من الله عبادة لله تبارك وتعالى ينشأ عنها الإخلاص والصدق والمراقبة وفعل الطاعات والبعد عن السيئات والمنكرات فهذه كلها من آثار وثمار الحياء من الله والحياء من الناس خصلة كريمة وخلة طيبة يتولد عنها حسن المعاملة وطيب المعاشرة وكريمة الأخلاق يقول هل يجوز وضع الأنشيد والقرآن والأدعي في الجوال الجوال يبتعد فيه عن أصوات الموسيقى يبتعد فيه عن أصوات الموسيقى ويوضع المنبهات التي ليس فيها نغمة موسيقيا هذا جانب الجانب الثاني ما ينبغي أن تجعل آيات القرآن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مجرد آلة تنبيه أو أداة تنبيه فهذا ليس مما أنزل كلام الله سبحانه وتعالى لأجله فهذا أيضا امر ينبغي أن يلاحظ ويجعل الإنسان في جواله نغمة لا لا تكون من النغمات الموسيقية أو من اللهو وهي كثيرة ومتوفرة في جميع الجوالات وأهم من ذلك أن يراعى هذا الأمر في المساجد وأن يكون الجوال في المسجد على الصامت أو في وضع الإغلاق إما على الصامت أو على وضع مغلق فهذا أصلح لك ولأخوانك المسلمين ومن احترام بيوت الله تبارك وتعالى والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول ما رأي فضلتكم بالذي يدعو بعد الدفن الميت ثم يؤمن الناس هذا لم يرد وإنما الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل فالذي ورد أن كل من حضر الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له الثبات اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك من الدعاء كل يدعو بمفرده لا أن يدعو جماعة بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون والله على صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين